يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّ وَاصِي وَالْأَقْذَامِ فَبِأَيِّ أَمْ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَلِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ فبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَالَّذِينَ خَافُوا مَقَامَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تو كذبان زواتا فن تذئ ان لا ايربكم ما توكلب யோ விம தூ أيَ آلاء ربكم ما تنكلبان متكئين على فرشكم وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان في قاصرات الطعف لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء رب كَمَا انْتَ كَيْبَان كَأَنَّهُ النَّاقُوتُ الْمُرْجَان وَبِأَنِّ أَلَا ماتكiban هل جزاء الخير حسان الا الحسن تبين الا كَمَا تَكَلِبَان وَمِن دُونِ جَنَّتَان فَبِأَيِّ آلَاءَ مَثَان فَبِأَيِّ آلَاءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا ثان ثبي أي